بأي ذنب قتلت وإذا الصفح نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أذلفت علمت نفس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 ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِلَّ الرُّشْمَكِ مُطَاعِنَ ثَمَّ أَمِينٌ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغِيبِ بِظَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ فأين تذهبون؟ فأين تذهبون؟ إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ